فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إِلَّا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في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 وَأَسِرُّ قَوْلَكُمْ أَوْ جَهِّرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا تمشوا في ملاكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أَوَلَمْ يَرَوْا إِنَا الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِظُمْ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٍ أَمَّا من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا فيه غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بلج في عطور ونفور، أفَمَن يَمْشِي مُكِبَّنَ عَلَى وَجْهِهِ أهْدَاءً أمَّن يَمْشِي سَوِيًّ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ؟ قُلْ هُوَ الَّذِي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 قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذيرهم مبين فلما رأوه زل فت قل ارايتم إن أهلكني الله ومن معي او رحيمنا فمن يجير الكافرين فمن يجير الكافرين من عذاب اليم قل هو الرحمن امنا به وعليه توكلنا